لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشرين مفكين حتى تأتيهم حتى تأتيهم البيان رسول من الله يد صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا, إلا من بعد ما جاءتهم البينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين och de människor i kina i nörd jahannem khalidina fieha hum sharrul beria inna allazina aamanu wa amilu ssalihati auläik hum khyrul beria هم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.